فهم المسموع استمع إلى النص ثم اختر الجواب الصحيح بوضع دائرة حول الحرف المناسب رشيدة فتاة باكستانية جاءت إلى السعودية هي وأخوها رشيد درست رشيدة الإسلام باللغة الإنجليزية في كلية بمدينة إسلام أباد وحفظت القرآن في مدرسة في الحي الذي تسكن فيه بعد صلاة العصر ثلاثة أيام في الأسبوع تعتقد رشيدة أن دراسة الإسلام باللغة الإنجليزية لا تكفي وتريد أن تدرس الإسلام باللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم وتحب التخصص في الثقافة الاسلامية واللغة العربية رشيدة ستدرس في جامعة أم القرى في كلية الشريعة وأخوها سيتعلم اللغة العربية في معهد اللغة العربية في جامعة أم القرى أيضا بعد التخرج تحب أن تعمل رشيدة مدرسة للثقافة الإسلامية واللغة العربية في مدينتها في شمال باكستان أولا حضرت رشيدة إلى السعودية ألف وحدها با هي وأخوها جيم هي وأبوها ثانيا درست رشيدة الإسلام في بلدها باللغة ألف الإنجليزية با الأردية جيم العربية ثالثا رشيدة تريد أن تدرس الإسلام ب ألف اللغة الأردية ب لغة القرآن جيم اللغة الإنجليزية رابعا ستدرس رشيدة في كلية ألف اللغة العربية با الشريعة جيم الاداب خامسا حفظت رشيدة القرآن في المدرسة با الكلية جيم المع